وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ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 إن في ذلك لآياتٍ لقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلَ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَافَعَ لَهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 سواءاً محيّهم وما ماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُقْلَمُونَ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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يضلون وإذا تُثْلَعَ عليهم آياتنا بينة ما كَلَحْجَتَهُمْ إلَّا أنْقَالُ إلَّا أنْقَالُ أَتُبِّ أَبَاءَ إلَّا إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنًّا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَاقِبَةً عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون